وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأت فرعون وجنوده بغياء. tai, daad er kool garen, kool, la e la l amanat e la Vandaag de dag de dag de dag de de Oh. Uh. ك لتكون لمن خلفك آية. Omdat er veel ولقد بَوَّأْنَا بني إسرائيل وَلِيعْقُوبَ بِالْبَيْتِ ورزقناه ورزقناهم من الطيبات فمختلفوا حتى جاءهم العلم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون vindt in de kamer een فَاسْأَلِ الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاء خُمِّر ربك فلا تكونن من الممتنين ولا تكونن من الممتنين en de wat ولا تكونن من mina كذبوا en الله فتكون من الخاسرين إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ وَرَبِّكَ لَا يؤمنون ولو جاء يا العذاب الالم فلو قرية آمنت فنفعها إلي يوم يونس لما <ما> امنوا كشفنا عنهم كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعنا while I أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما en wat is er nou gebeurd? wij zalenur rijsalal ladina وَمَا تغني الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ فهل ينتظرون الا فاستغفروه إِنِّي هو قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدوا فلا اعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن اعبدوا الله الذي يتوفاكم وأمرte أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك Waarom EN ik van de het is de om فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إذا من الوالمين وإن Samen met de vijfde persoon, What <laughs> Je cijb الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاء wa man ihtada fa inna Wa ma ana alaykum biwakeel Wa يحكم الله وهو خير الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامر كتاب أحكمت آياته ثم we gaan naar وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى يومَ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِكُ الَّذِي فَضَّلَ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ الخاف عليكم عذاب يوم كبير <تصفيق> <تخفيق> إلى الله ما رجعكم. maar heeft zijn voor alle een da�를 uitn Elliot wordt أَلَا حِنَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّرِ صدق الله العظيم الفاتحه الله نزل للوجود هديه قدسيه الموضوع والعنوان هذا كتاب الله ينطق بيننا بالحق يعلو قمة البنيان يترنم الشهر الفضيل بآيه وتظل تتلى من فم الإنسان نور الكتاب ونور صوم للوراء وفضائل تترى إلى الرحمن وهكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة من الآية التسعين من سورة يونس وحتى الآية الخامسة من سورة يهود تلاه علينا القارئ الشيخ صلاح الجمل من هنا من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وارضاه بمحافظة القاهرة